وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة بل هو منفي عنه لوجود رؤية البرهان كما تقول لقد قارفت لولا أن عصمك الله ولا نقول إن جواب لولا متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وابو العباس المبرد بل نقول إن جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه كما يقول جمهور البصريين في قول العرب أن تظالم إن فعلت فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم ولا يدل قوله أن تظالم على ثبوت الظلم بل هو مثبة على تقدير وجود الفعل وكذلك هنا التقدير لولا أرأى برهان ربه لهم بها فكان وجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم ولا التفات إلى قول الزجاج ولو كان الكلام ولهم بها كان بعيدا فكيف مع سقوط اللام لأنه يوهم أن قوله هم بها هو جواب لولا ونحن لم نقل بذلك وإنما هو دليل الجواب وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمه لجواز أن يأتي جواب لولا إذا كان بصيغة الماضي باللام وبغير لام تقول لولا زيد لاكرمتك ولولا زيد أكرمتك فمن ذهب إلى أن قوله هم بها نفس الجواب لم يبعد والالتفات لقول ابن عطية إن قول من قال إن الكلام قد تم في قوله ولقد همت به وإن جواب لولا في قوله وهم بها وإن المعنى لولا أرأى برهان ربه لهم بها فلم يهم يوسف عليه السلام قال وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف انتهى أما قوله يرده لسان العرب فليس كما ذكر وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب قال الله تعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقوله إن كادت لتبدي به إما أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب والتقدير لولا ان ربطنا على قلبها لكادت تبدي به وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا مع كونها قادحه في بعض فساق المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة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 وقد قدمنا أن هذا القول هو أجر الأقوال على لغة العرب وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك فبهذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي وأنه إما أن يكون لم يقع منه هم أصلا بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي لولا على انتفاء رؤية البرهان وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها كما تقدم ايضاحه في كلام أبي حيان وإما أن يكون همه خاطرا قلبيا صرف عنه وازع التقوى أو هو الشهوة والميل الغرزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه فبهذا يتضح لك أن قوله وهم بها لا يعارض ما قدمنا من الآيات على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي أيها المستمع الكريم نستكمل قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام في الحلقة القادمة إن شاء الله فإلى ذلك الحين أودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته